إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا وإذا الموؤودة شئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم شعرت وإذا الجنة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 إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين نطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين